عباد الله، لما خلق الله آدم عليه السلام، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وكان من جملة المخاطبين ابليس اللعين وإن لم يقُل من الملائكة، ولكنه كان مأمورًا بالسجود لتواجُده معهم، فسجد الملائكة كلُّهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يقُون مع الساجدين، فكانت عاقبته فكانت أن انطرده الله من رحمته فابى الا ان يحشر معه ذريه ادم الذي يدعي أنه بسببه اخرج من الجنه كما اخبرنا بذلك ربنا جل وعلا في حوار في الحوار الذي جرى بينه وبين ابليس بعد معصيته، فقال سبحانه مخاطبًا إيَّاه, مخاطباً إياه قال فاهبِض منها فما يكون لك أن تتكبَّر فيها فخرجِنَّكَ من الصاغِرين قال أنظِرني إلى يوم يُبعَثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدنَّ لهم سراطك المستقيم ثم لآتِينَّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مت امم مدحوره لمن تبعك منهم لامل ان نجهدن منكم اجمعين فكان أول الضحايا كان اول الضحايا عباد الله هو أبون آدم اذ وسوس اليه الشيطان ليأكل من الشجره ففعل فبعدما نهاه الله عز وجل عن ذلك فعاقبه بالنزول إلى, بالنزول إلى الأرض قال جل وعلا قال اهبضوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعوا إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومن خلال هذه القصة يتبين لنا أيها الإخوة أن هذه الأرض ليست موطننا وإنما وطننا الذي أخرج, أخرج منه أبونا هو الجنة. فلا بد أن نعمل جادين جاهدين للرجوع إلى الوطن كما قال الإمام بن قيم رحمه الله وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحيَّ على جنات عدلٍ فإنها منازلُنا لولى وفيها المخيمُ ولكننا سبيُ العدو فهل ترى نعود إلى اوطاننا ونسلم عباد الله الحنين الحنين الحنين الى جنات النعيم ولكن ينبغي أن نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله جنات والحمد لله، الحمد لله، إن الله عز وجل أرحم وأحكم من أن يتركنا هملا، ولا يبين لنا الطريق الذي وجب علينا سلوكُه لدخول الجنة واعلموا رحم الله وإياكم أن الأمر بيدنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخُلُ الجنة إلا من أباء فإن لم ندخُل الجنَّة فلأنَّنا أبينا ولكن كيف نأبَى يا رسول الله؟ كيف نأبَى وقلوبُنا تشتاقُ إلى العودة إليها؟ فالجواب من عند النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنَّة، ومن عصاني فقد أبى فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم احد اسباب دخول الجنه كما قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم عباد الله لدخول الجنه اسباب كثيره اضافه إلى الذي ذكرت فمنها واولها وعلى رأسها تحقيق التوحيد في الصحيحين من حديث عُبادة بن الصامِكَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهِدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبدُه ورسولُه وأن عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمته ألقاها إلى مريم ورُحُم منه والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية، أيها شاء وفي الصحيحين أيضًا عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وتحقيق التوحيد، معنى أن لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، وأن تتوكل إلا عليه، وأن تخاف إلا منه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تأتي ساحراً، أو كاهنا أو عرافاً، وعموماً لا تصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله ومن أسباب دخول الجنة عباد الله، الاستقامة على قاعة الله، قال جل وعلا إن الذين الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا والاخره ولكم فيها ما تشتري انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن اسباب دخول الجنه الايمان الإيمان المقترن بالعمل الصالح قال جل وعلا والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ومن اسباب دخول الجنه التوبه من الذنوب التوبه من الذنوب والمعاصي قال جل وعلا فخالف من بعدهم خلف ابار الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا وعامل عملا صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يؤلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماكيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما الذنب له ومن اسباب دخول الجنه الصيام ونحن في شهر الصيام شهر تفتح فيه ابواب الجنه فلا يغلق منها باب فعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم ثم يُقال، غيرهم يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحدٌ غيرهم فإذا دخلوا أُغلِقَ فلم يدخل منه أحد رواه بخاري ومسلم فاحتسبوا الأذر عند الله واحتسبوا وجوعكم وضمأكم وتعفكم لتكونوا من أهل الريان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله من و ولكم من كل ذنبين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على لسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم النشانِه وأشهد أن محمد عفله ورسوله أداه إلى ردوانه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما فمن أسباب دخوم الجنة أيضًا أعمال الخير والبر قال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ومن أعمال الخير والبر التي تُوجِب بخولَ الجنة الصلاة, الصلاة وكثرة السجود لله رب العالمين روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة ابن كعبد الأسلمين رضي الله عنه قال كنت آبيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل أي اسال اسال ما تريد قال سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال عليه الصلاه والسلام او غير ذلك أي ألا تريد شيئا آخر، او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود وعن, وعن ام حبيبه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليله ثنتين عشرة ركعة، بُنيَ له بيت في الجنة أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد البغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغذات، وهي صلاةُ الفجر ومنها الذهاب إلى المساجد، روى المُخاريُّ ومسلم، وغيرُهما عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا من غدا الى مسجد الى المسجد او راح الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح يقول الامام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اعد الله له في الجنة منزلا والنزل هو ما يهيئ للضيف عند قدومه ومنها من هذه الأعمال بناء المساجد في صحيح البخاري عن عثمان بن عثمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ومنها أذكار الصلاة فعن أبيه أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحُل بينه وبين الدخول الجنة إلا أن يموت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خِصْلَتان أو خلتان لا يحافِظ عليهما عبد, عبدٌ المسلم إلا دخل الجنة هما يسير يسير ومن يعمل به ما قليل قال يسير ومن يعمل به ما قليل يسبح دبر كل صلاه عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان يكبر 34 الخصلة الثانية يُكبِّر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مرجِعَه أي إذا أراد أن ينام ويحمد ثلاثٍ وثلاثين ويُسَبِّح ثلاثًا وثلاثين فتلك مئةٌ بالنسان في الميزان فلقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدُها بيدِه قالوا يا رسول الله وانتبِهوا إلى هذا السؤال قالوا يا رسول الله كيف هما يسير؟ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قال يأتي أحدكم أو يأتي أحدكم يعني الشيطان يأتيه في منامه فينوِّمه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكِّره حاجة قبل أن يقولها، أي انتهى من صلاته، وأراد أن يأتي بهذه الأذكار، يأتيه الشيطان فيُذكِّره حاجاته، فيقوم ويغادر ولا يأتي بهذه الأذكار وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم كم هو يسيرٌ هذا العمل، ولكن الذي نلاحظه أنه بمجرد السلام كثيرا من الناس يقوم مباشره من من من من مجلسه ثم يخرج ولا ياتي بالاذكار وكانه لا يريد أن يدخل الجنه ومنها عباد الله افشاء السلام واطعام الطعام وصله الارحام والصلاه بالليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس افشوا السلام واطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام ومنها الصدق في الحديث والوفاء بالعهد واداء الامانه وحفظ الفرج وغض البصر وكف اليد فعن عباده ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي سته من انفسكم اضمن لكم الجنه اصدقوا اذا وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتميتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم ومنها عيادة المريض أو زيارة أخٍ في الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادَ مريضًا أو زارَ أخًا له في الله نادَاه مُنادٍّ أنقبتَ وطابَ بمشافٍ وتبوَّأتَ من الجنَّة منزلا ومنها السماحةُ في البيع والشراء روى الإمام البخاريُّ في التاريخ الكبير والنسائيُّ وغيرُهما عن عُثمان بن عثان رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل الجنة رجُلاً، كان سهلاً مُشترياً، وبائعا وقاضياً، ومُقتضياً، ومنها أيضاً التجاوز عن المُحسِر روى الإمام مسلم عن أبي بريغة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجُلاً يُدَاينُ الناس ايعطيهم سلعه بالدين يداين الناس فكان يقول بفتاه إذا اتيت معسرا فتجاوز فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلخي الله فتجاوز عنه رواه مسلم ومن الاسباب الحرص على بر الوالدين فهو اوسط ابواب الجنه عن عائشه رضي الله عنه عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فسمعت فيها قراءه فقلت من هذا قال حارث ابن النعمان فقال عليه الصلاه والسلام كذلك البر كذلك البر اي كان سبب هذا بره بوالديه ومن الاسباب حسن تربيه البنات قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يدويهم ويكفيهم ويرحمهم فقد وجبت له الجنه فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين ومن اسباب دخول الجنه واسمعنا هذا الحديث يا معشر النساء عن الحسين بن محسن الانصاري عن عمه له انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه لها فلما فرغت من حاجتها قال ادا تزوج انت يسالها هل لك زوج قال ادا تزوج انت قالت نعم قال فكيف انت له قالت، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي إلا ما لم أستطع أن أقوم به، قال، فانظري أين أنت منه، فأحسني، فإنه جنتك ونار فيه، رواه الإمام أحمد والنسابين، وآخر ذلك حسن الخلق. سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر ما يُدفِلُ الناس الجنة قال تقوى الله وحُسنُ الخلق وسُئِلَ عن أكبر ما يُدفِلُ الناس النار قال الفم والفرح فنسأل الله جل وعلا أن يُحسِّن أخلاقنا اللهم حسِّن أخلاقنا اللهم وهيِّئ لنا أسباب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 ومن تعوذ من الله ثلاثا دعته النار ان يبعد عنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا البر بوالدينا اللهم ارزقنا البر بوالدينا اللهم ارزقنا البر بوالدينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لإنارة المساجد اللهم وفقنا لإنارة المساجد اللهم وفقنا للهدوء والرواح إليه يها ومنها العالمين اللهم هيئ جميع اسباب بخول الجنه اللهم امنا في ارضاننا اللهم امنا في ارضاننا اللهم امنا في ارضاننا واولج علينا خيارنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وحمهما كما ربيانا صغارا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما خليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد سبحانك اللهم وبك